ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذاب ال فرعون والذين من قبلهم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 حب الشهوات من النساء من النساء والبنين والقناطر المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأمعاء والحوض ذلك متع الحياة الدنيا والله هو حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَإِبْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ